أشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار بعد درسي في أنجمع بلا كان لا كتاب التعالم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في فصل الخصام بين داعي الدليل وداعي التقليد خصام يعني دوبرشي وشيشاه ونزاع لبين دوكس كثيرا كان كدعوة دليل دكات وخلق بانك دكابو اوي كبدليل اشبكريت وكثيرا كان كداعية كبتقليد بلا سايكر نوي مذهبك تقليد امامك دین دارې ته دو د مسلمان هر دوچی نیتي پاکه ان الله هر دوچی نیتي خوي پرورده ګر لدین دارې ته کېان دا له خوا کرستيان دا هیڅ کېان دا له پیوسته امام حنفي مذهببن امام ابو حنیفه رحمته خواليبه چون دیني باورون کړ دوی نه تووه چون اسلاماتی بو اېمه شرح کړ دوا به وسته اېمه خوا به پرستید یچې چېر دې د الله نه خیر امام شافعي رحمتی خوایې لبه چون اسلاماتی بو اېمه باز کړ دوا نو ورش چون کین د به اوابي کین روزو چون وګرین د به اواب وګرین چون کین اې به اوابي سیم کز دې د الله امام مالک رحمتی خوایې لبه او امام دار الهجريه امام مدينيه او لپیشی مام شافعی ش رحمتی خواهی لبید. آو چون دین داریتی کردو او، چون لموطع دال کتاب کهیدا، باسی عبادتی کردو او، پیوسته ایم مبمشی وعی عبادتی خواب کند. یکی اجتر لولا و دلناخری مام محمد احمدی امام اهل سنت رحمتی خواه جوری لبید. چون باسی دینی با کردو این. فقه الشريعاتي بواباس کردوين في اوسته ايما آواء خواب وفرستين ايش ايش ترلو لاوة دالي نخير ايما في اوسته الاثر مذهب جعفري بروين بوشي ويبرا كانم جا چوار مذهب پنج مذهب برو مذاهب تريج بلام بلام اوائكا شايعو بلاوة چوار مذهب سنی و مذاهب شعاش اوانش نزي چی دوانظه مذهبه آية إنساني مسلمان دين داري بجواري مذهبك فكات ياخد بجواري دليلي قرآن وحديث بكات يعني آية بزاني انحق لو مسلا يدى كامية لأن فرمي في فصل الخصاء فرمي برا فصل كردن فصل يعني تي جيا او أو دوباراتيا يعني وكبلي تک چرجبن چې شيک ه빌ه بیني امدو کسه اویک دا وای دلیل د کا خلق بانک د کا په دلیل او بلګي قران او حدیث دین داري تیپکن او وشکې ضلنه خیر د به تقلید بیت استادیت امز انا رحمه اخوای ګوري لیبه رن ما ایمان دکا کچون ام تک دا چرجان او ام خلافه ام دو برچي باکو تای پی به رجه راس اویک دین داري تیګم شوی بی کی في بيشتبزان دليل وتقليد تقليد دليل بلا كانم بريتي على قرآن آيات قران بريتي على حديث صحيح جاء أو كزاناين بصحيحيان دانا وزاناين أهل حديث صحيح لذاته به لغيره به حسن لذاته به لغيره به حديث مقبول أو بريتي على دليل بلا كانم إجماع أو دليل تقليد بريتيلهتي تقليد لقيلاده وهاتوه قيلاده كان بريتيله ملوانكا ديلادهو البعير لزماني عربي ذا قيلاده البعير يعني كي يعني او ريش ميكه لملي تذكرت كريت وشتر دكلي بو اوي بيراب يعني كانما او كسيك تقليد دكات خوي پت کې چې لملی خو یې کردو حبلې ګورې سېک داوی ته د ستې چې امامي مذهب کې دلمن چويرم نه زانم حقونه او خو مم داوه تو رام چشه رام چشه بره او بهشت رام چشه بره خو پېم بل دین دی اړتي چې او ومن قیلاده ملوان کې کم فست گردني خو مو خو مم تسلیمې خو تو تو امامي مذهب قلادة تقليد تقليد يعني شي يعني او توقع او قلاة كنا أستوي خود كنا گردنت تسليم إمامك أتى كي يبرو إمامك ده حلال حلال حرامه او حرامه أو شتوىه بلاوىه أو شتوىني واني طوى دليل في اسمه دليل نعكا إمام فرمي مذهب واده خلاص اخر خوا واده فرمي مشكلة نية. حديث واده فرمي مشكلة من من إما مذهب ما أو تقليد أبراكانم ده فرمي كم وقعت والمخاصمة بين هذين الداعيين فالمتشن مخاصمو دجايتيو دوبرتيو مناقشو في هذا الوصول لبين أمدو كسار امدو أمدو كسار دو شخص يعني أمدو طائفة بردوان بردوان بردوان جاي تاريخ هر لدواي او كمزهب دروز بواه بيجمعنا السذيم في أمر إخوانا مذهب نبوا، مذهب ولا حديث في أمر عليه والسلام القرآن، في عليه خلاص، دبن، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من امرهم في عليه والسلام، فرمو خياري بلا و الله من نای کم کا کبوهم نابه من مذهبش تی چی تره خواسته چی فرمود تو بله وهم نابه تا عمار علیسالسلم فرموده چی هب تو بله و الله من شمولی من ناکه اشتوان نبوه لسردمی صحابا لسردمی تابعین تابعی تابعین قرآن و حدیث دوای او ورد ورد که نفامی بلاو بوه با سببی اوی ک خلقانی چی پروردگی غیری دستی عمار علیسالسلم پروردگی غیری دستی صحاب رضای خواجه وریان حاتنا نوديني إسلامه وعربيش يعني ندا زاني وردور ده خلق لقرآن تيناقة وخلق لعربي تيناقة لحديثي في عمريقه علي صصم تيناقة أو جا إمام مكان حاتن زانيان يبرز دين بو خلق غرندكناه هرما مصطاي كدين بو خلق غرندكه تو خلق كانه وردور ده قسكاني أوتو ماردكنا ويلي حات كهرم مصطاي وبوبه تيبوبه مدرسيك بوبه كتاب خانيك او др و a l r a k d e a e d m a m s ta k d ar باشه؟ dall yo dr toi fulfilled dine bo-ho-hi hao karee قصی من Baga may name anna positii ka ball They will tell us to us our own His repeat of how we can tell us to an author so the word cá son s l ee He will tell us to his و رداورده کل دواو دین، آوکسانی که دل نآیم. دگرین و فلان ما مصطایع، تعصب و دم ارجیلیان هیبو ما مصطاقیان، بو پیش واکیان. کاک ایم مذهب من شافعیه لیلا نادر. عای امام شافعی بو ایشی تو رازیه او بخیت پش قصی خواب پیامبری خواه الصلاه و السلام. والله رازینیه بو ایش. آبدان رازینیه. بو ابراهیم جاری کان امام شافعی رحمتی خوایل بو ایمامی سیوطیلا كتابي مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة هي هنا يأتي دفريء إمام شافعي لا مزجود لقل طلابكاني دانشتوه حديث في مريخ واي باسكر عليه الصلاة والسلام أوجيشك لطلابكاني فرمي يا إمام ما تقول به تو يعني قولي توش فتوىي تو لسلام حديثها بجوري أم حديث فتو ليت ورب رضاي خواي جوريلا ب رحمة خواي فرمي أتراني في كنيسة أتراني في بيعة بو من لا فرد قاكاني جولة كاو قاور یا من لا مزجوا دابينيت يعني شيء لم أبيني ديال لي ر ما من مسلمان يعني جولة كاو قاورم كاتك تي دب أوكس أو فرس يارة لمن بكاي كمن قاور بميا جولة كبم أو كات من فتواب جويري شيء نادم حديثي في عمر إخوان نادم عليه الصلاة والسلام بلا من مسلمان بم حديثي في خوا بزانم عليه الصلاة والسلام تؤفر سيارم لي دك آفة توأك يتو بجواري أو أبد أي بجوري شيء دبد كسيج مسلمان بيه حدث بزاني فتو بجوري حدث نادا بو آية من تبيني ولا مزجود يا جولك كانت من بيني وا تو ربو رضاي خواجوري اللي برحمة خواي لي به أو موقف الإمام شافعيب ولا الحديث حدث مالك علي رحمة خواج قوري لي به حدث بو طلب كاني بعض زكاة دفرمون امام مالك رحمته خوالي برنجي دموشاوي سورها القرى زرد زردبو رجبو دموشاوي جورت اكتو عرق كرت حر جورت هواو شفرزه بو اتمن اكيد امام مالك ليس بسر هاتوا دوائي اتمن چي بو اي امام مالك فرمي حدث اكيد امام خوالي تعاوكر عليه صاصم هستا دو برشكي لجير بو تنجار بو دابو فرمي والله عبد بوشکې چنجار پیو دم بلان په حدیثی پیغمبرم باندې ذکر علیه الصلاه والسلام شرمم کړي لوي کې حدیثی پیغمبري خو به برم هرچند او آزاره شم حبو او امامانه اواز رزی پیغمبريان لا بو اواز رزی حدیثی پیغمبري خو لا بو علیه الصلاه والسلام کتي امر وکړې دله من مالکی مذهبم شافعی مذهبم زور بيشرمانش حديثي في خو اي بو باز دكيل عليه الصلاه والسلام حديثي صحيح كتي او بيشرمان رتي ردي دكاته وقبولنا كات اغل من مذهب الشافعيه والله رازني ايش وين باخوان رازني شافعي لكوتونه شويه اوري زيك شافعي هبو بو في خو عليه الصلاه والسلام بو حديثي فيغنبري خو عليه الصلاه والسلام واوبي الرزيك او ايش هي اعتبارا برانب سنتي فيغنبري خو عليه الصلاه والسلام امامي شافعي امامي اهل السنه والله انت كسي شي مبتدعي کسے چی مخالفی سنتی جابو ابراہیم با او مسالے خون بیتو ده فرمید چند خلافو مخاصمره یداوا فلیعلم باب زانری بالام أن التجریح بغير حق لا يجوز برین دارکردنی هیچ کس ایکو تان او تشردان له هیچ کس ایک له حق بنا حق جائزنی جائزنی تو تان او تشرد له کسب بليتو مفتديع بليتو كافريد بليتو فاسقيد بليتو ظالميد بليتو كسينا حق نا به به بلغا يا بنا حق يا بذي اويك تاواني كيدو جائزنيه او دبي تو ظلم لكز او خالك ورفض الدليل محرم لا يسوغ ادي رفض دليل تو تو او محرم لا يسوغ رفض كردني بلغرش حرام جائزني بهجيه ويك هل وكتشون بوته جائزني لك سيقضي بلاي ولااوا تقليد دكات لخوته وطعني لنديه بحق بوابي جائزني كرفضي بكات دليل بكات كرفضي دليل يجي كردو حديث يجي قبولنا كتابه حرام والوسط الحق قول حق وسطة وسط كاميه الاخذ بالدليل دليلك وربجرين جاء دليلك موافقي مذهب به يا به؟ يا مخالف به دليل وربجرين مع وافر الحرمة والتقدير لقال أوفر أوفر تشي لقال أوفر تواويتي ريزوا احترام بو لأئمة العلم والدين في القديم والحديث لقال أوفر ريزوا أدبوا احترامش من بوشوا شواني زانستو دين لكون ولا بونو منادلين ام حديثا صحيح قبول مانا هرشن دى قياشه ون فتوكي مالك ام مالكه قياشه ون فتوكي ام احمد قياشه ون فتوكي شافعي ام حديثا قياشه ون فتوكي ام شافعي. البانيا حديث كور دى ام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 ام وسطیتنبو اوه خصام ودجمنایتی وفتنه او جاور ودادات او کسکیدلمن ولا شوین دلیل ده کوم لو یاند عدلین کاری چی باز دکیتو بل ام کبیر ریزین وان برانبر علما برانبر بسانایان کلهشتیک ده بون مون عالم یگنی پکابو سبع عالم کبلت او ظلمت ولشتیک ده چاکد کر بل ام بی ادبیه کتی چی دهواز کتی وڅکې تک ده او ویټریشیان رزله زنایان دګریو زنایان بلای او بریزن بلامکرفز حدیث یک دکادیسن وڅکې تک ده یا نه ټیچې ده بو هر دو چیان لایک او چاکن لایک او چین خرابن وصد اویک تو چا چې هر دو چان ور بګریت خرابی هر دو لاشیان چې لپکې خرابی هر دو لایان فرې دیت رزله زنایان دګرین احترام یان دګرین بقدرن بلا قولي بيغمبري خواواز لناهنين عليه الصلاه والسلام بو قولي كسيك بو يبراكانم هل دنواء بو لا فري شستودو لا فري شستودو لكتابكتان حالة بداية دوام صفحة دواجتانواء اه أسرأوتي رقمنه أما الصعقة الغضبية صعقة يعني الصعقة يعني شدة الصوت يعني أودن جبهة ريا التي يتناثر الصبر دونها كصبر تحمل بلاو دبتة نامن لبرامبريد يعني زناين صبر نامن لبرامبرجدة لبرانبر تصرفي كذا لبرانبر تصرفي تعالم المبتدئين چ تعالم المبتدئين خوبا گور داناني چ بسم الله بدايه لچدا لطلب علم ده او پي وندي بدات چ امر ما نه فهي تلك الخلة يعني ام خصله خلة يعني خصله من بعض من اخذته شرط الشبابي هندي كث هل طيو هل شوني جنجيتي في تعالمي و رياء و عجبن و كبرياء هل شونكيان لتدا لخو بزانا دانان خيبالا و زور زانايا بلا و زور تيجتوى و رياء رياء كيرشاوي كردن و عجب لخو بابون كبرياء خو بزلزانين وإعلان لضعف ميراثه من هدي النبوة ويكسر كأوستانة إلى ذابن أو صفتانا او أخوي إعلان دكاكا، بشي او لا ميراتك في أغنبري خواهة صلى الله عليه وسلم بشي زوري بركة وعندها هيك ضعف هي بشي او لا ميراتي في أغنبري خواهة صلى الله عليه وسلم زور ضعيف ولا وزا في أدب الحديث لا ميراثك في أغنبري خواهة صلى الله عليه وسلم كميراثي في أغنبري خواهة صلى الله عليه وسلم لا أدب الحديث دا لقسکردن له مجلس ده لقسکردن له خپل کسګله خوت گورتر به له گلکسګله خپل ځان اتر به د به ادب او وقار به ان بل بل ام او کسه متفلسفه متعالمه کژ دې کس چې بچوکه بل ام خو زور به گور ده ځانه له گلکسګله خپل گورتر کسګله خپل ځان اتر نه ځانه ادب الحدیثی نيه نه ځانه چون له گلکسګله خپل گورته قسله کات و والمجالسه کدا دانیش له مجلس نه ځان چول مجلس کې څنګه له دانیشه و انزال الناس منازلهم بو خو له ټیک چوا نزانې هر کس یې له مستوای خپل دابنید او منزله تی چوي او یان منزله تی و وکم فی هذا من احاش او جورا متعالما مبتدئانا چند د بیت هوکاری اویکا دلاکان چلیبکات أو ضلانا يعني هانيا بدأك لسريك تربيان كاتدجمني يكترو ضلكان على غضب توري وزرع للأفغان رقوكينا وبالجملة فهذا نفس بذيء في مسلك رديء. أو جورا جنجا بشو كان بلام كخوين بقور دزانا لبداية طلب دا أو نفسي شي خراب لا روي شيء خراب ده. وبيانه بزاني كونه أو صفاتي عن من بناسي نقل اي ما دا بيخو أن بعض من هذه حاله. هنديك أذلواني اما حالتي أنا في مبتدئ في مبتدئ في الطلب لبدايه طلب علمي ده. جاره البدايات أو من عفى على معلوماته الزمن ينكسك صاد. دوستا سال خواندی و دوای معلوماتی کن بو کن تجی استی چند دل نوالا فلانش تا کن بو چند سالی بسارد آرایش تو معلوماتی که قدیمی اکسپیر بو تجید هویلتقط المسألة والمسائلتين بو خود درستن ل مجلس کند آتش دکه دچی مسئله کیادو مسئله هال دبجیره ویحبر النظر فيها شدکات لماله و دچی مسئله کیال دبجیره بونمونا لسر حرم مسئله کبید د چې له مالو وسېړي بلګو قصې زانایان د کاوله سره او مسأله معلوماتي چیزور کو د کاته وا ف يتنمر بها فی المجالس لمجلس کان وکوبلنګ دته پښو کاکه اومو زعا ار امام مصطفیان کزو موضوعات شونه دی او پر سياره لمامو استایق دکاله مجلس یک دا کله مالو خوې بو آماده کړدو قصې زانایان کو کړدو ته وای امام مصطفی هرچند امام استایق زانا یک بیت بلام خو حمو مساله یک نچو هر هم قسی زانا لبرکاتو همو بلگانی 24 ساعه دبربه هدفی کبرش چیه خودرخستن اره ما مساو مسله چونه ما مساج ولا میچیداتو ولا میچي اسايده داتو بلام ما مساو بزن فلان عالم وادله او ني او بلگر شي لسره او ني او جوادله فلان کس اي پچونه ولا دنام مدلن اوايا ته دياره هر یکسر خوې خوې فضح دکات ونبت خوی واده زانید کا خویدر د خزانه ایا پلارمنا هر لمزه چې شاهدی لسره خويده دا کچیا اس ته وکپی منده فرمه او فی مواجهه فی مواجهه من لا يعشورهم ليظهر فضل علم لديه بو علم خویدر خد ويمتحن الاشياخ على يدي بو شیخکان عالم کاله سردهتی خوید تحقیقاتو امتحان کا فی مقاصد هزيله بو چن مابست چی لاواز کا خوید هیتی وكم في الحضور من يمقته ويقليه شان كسل المجلس دا رقي لو كسد بيتواه ودي بغزلت حركه ماشي التصرف كان بو عندرك او كبراني يا ما بس اخوانيه بو اللي جاتي لبرتشاويان خوشويز بمحبوب بحر لما زك بو عند دك بخاتو كابل عايش الريابازي ولا من وامه ومن أو اامه واامه بو عندركي اشتق خالصي بو خوي جوري نبيت أود يا بركه بركتي تدانا به ويبغضه ويشنيه يشنيه عنتي ولا يجرمنكم شانآن قوم بغض يعني ديسان تأكيد يا. يعني حد لما جلتك كذا سنخلق رقي لي بتوا وقد جرب على هذا الصنف أنه لا ينشر له القبول في الأرض تاقي كراوتا أوصن فا خواهي قبول ينبو دانان إلى سرز لسر زویده قبول یانیه خواب رکت ناقته اشیانو. و الله چند جار چند دان کسیم بچایو بینی و خواب من پارزه لوصفتا. هات و جاری وای کم مجلس دی بیم لجیانم دانم بیتو. هر دی یک سر مجلس ک خویدر خستوا. آوا چون افلانه کسی آوا چون وعده و امجد. سبحان الله. و الله جاری و علبدات و تما آوا. عاقبتی یا کسیز بخیر ناگرد ظاهري. زوری نبرد و الله فعلا وادرشوا. نقبل ولا کرامت و کشف من هی طلعم وهند خوي خوي لا ينشر له القبول في الأرض ثقيل الظل في الطول والعرض حرد يعني الرزق قرصة لا داني إنسان في بيتأقده مجالسته حمر ربعي يعني كي حمر ربع حمر ربع يعني جورا نخوش يا سبيني لا دوس ولكن هذا رؤيته جذع في العين وحديثه سمج مغسول بالصابون يعني شيء سكاني تفتو طالب وكوشي صابون كفايتي كوكي شونه اي شيء سالت قارئا بيتامى بيتامى قبيحه وبمثله رزق الصمت المحبه يعني شيء سيئه انا واي كردوى كا زور جاردلين صط رحمد لبيدنجي جي یعنیتی وبمثله رزق الصمت المحبه یعنیتی ها بہو اوو بی دنجی خوشویشتی پیدا کردوا بہو اوو قصے او جو را کسانہ وا کور بی دنجی ہر زور خوشویشت کہ بی دنجی زور خوشویشت اعان الله ارضا اقلته ورحمه الله تربه وارته ای رحمت لو زوی کی او دا د حالی او زوی چ بیک اوپ چتا نو تماشا حالی او زوی چ بیک اوپ چتا نوی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 ماله، فقول داعد التقليد إن الإمام مع مقلده كالنبي مع أمته هذا عين التعصب والهوى. أو كدعوى تقليد دكات، دل إمام ل مقلده كي وقف يأمر وعليه الصلاة ملجل أمته هذا عين التعصب والهوى. وتعصبه. شون إمام مذهب لقل أمت لجل مقلده كي وقف يأمر أمته وقول داعد ان إن الدليل للمسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فيرفض من الأول غض النظر عن الدليل، ولا يريد في الثاني مسلك الوقيعة في أئمة العلم والدين. إيه ما تعصبي تعصب، كابري مقليد ما انقبولنيا. ملا، أوش كر بدليل أو وردقية، ما لو قبولنيا، برزيو سكاتي برامبرش زناين علماء أو قبولني ده زغرتنت بدليله وقرانه ودبوس الحديث صحيح أو كاريجي فيروز مبارك أوش كأوياك كا كا على ما وصيت عن فيكروا بلام لقل فاراستني رأي العلماء، شونك أجر هالأشياء عن كربو حديث عن النبي كابه أوان مجتهد هي إن شاء الله، فيتخرج المذهب الحق زين مذهب حق لبيني أودوش دردشة والقول الصدق والطريق السوي والمشروع الروي الأخذ بالدليل دليلك وربكين مع اجلال أئمة العلم والدين. ابو خنانو كواني كوا الاخذ بالدليل مع اجلال ائمه العلم والدين دليل ور بلام بلا متش بش بغور دابني وبريزي ريزي لي العلم والدين كواتا تيجي اشتم برام ابو بريتي الا قولي حق باش اوجه هذا واودي بركم وبهذا يظهر فساد قول ابي ابي الحسن الكرخي من الحنفيه أبو الحسني قررأت حنفي شيء ذلك دل كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ أهلو تعصب فنا أخوة فرمي آياتك مخالفي أو مذهب بك أصحاب إيمة يعني حنفيكان إلى سرن هر آياتك مخالفي مذهب حنفي او أو آياتك ياندب كين معنا كي بقورين ياندب بلين منسوخة يعني اجي بيناكري وهار حديثي تشديسان مخالفي مذهب حنفي به او حديث ايشي بيناكن ياد بمعنى كيبغورين يادلين منسوخه او ايشي بيناكري فنا بخوا كواتا ترازو يي چند انا بركنم ترازو يي چند انا چی بچيديون تاكي تشي ترازو ك مذهب حنفي انت يويشتو تاكي تشي ترازوش قران او حديث انت يويشتو كاميان بكاميان د ها كاميان اصلا لايوان مذهبك اصلا يا قران وحديث لا قال ما زبك ينهاه تو قبول يعني كانها تو فريدا دلو وانيا يا تحريفي ده كان ما ناكي ده قران يا ظلم نشخه وشي فيناكري اخوي اصلك شنو ده بكامه اصل به او اصل برام او اصله ده به همو مذهب كانوا قصي همو لا يكمن بالقران والحديث بالثيوري هر قصي يكمن هر فتوى يكمن لقى القران والحديثه تو قبوله نها تووازي لدين فريدن او قصي امام كانه كخوان فرمويا نتي اذا صح الحديثو فهو مذهبي هموين فرموينة أقر حديث صحيح او مذهبي منه يا إمام رحمة رحمتي خالي وفرموينتي مهما قلت من قول أو أصلت من أصل هارشان دمان كم كرت يا شتيك وتم هو أصل لدين دا إذا جاءكم عن رسول الله خلاف ما قلت فقولوا بقول رسول الله ودعوا ما قلت اگر لفي عمر عليه وسلم شتيك تانبوهات خلاف قسي من بو خلاف قسي من تانبوهات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 حدیث کانم هموی حزم کردو تیج یشتو م آو نتیجه کیتی حدیث یشتن بو بیت جوی مدنه حاشا و والله وای نودو حدیث بو هاد برایم دستی پیو بگر دینه پیامبری خو علی صلی الله علیه و آله فرمودی که کاته ک خوی فیکم شی این لَنْ تَظِلُّ مَا اِنْتَ مَسَكْتُمْ بِهِ مَا کِتَابَ دوستم بوی آو مجهز تو خدقم رانابند پیو بگرن چیو چی کتاب الله و قران و نیفر مولدواي خون مذهبي شافعيه يا مذهبي حمليمبو يا واجيه است و دستيبي او بگيرن قمران نابن قرآن و سنت ابدا هیچي تر نبرا كم دست با قرآن و سنت او بگير قمران آبي برACAم بويا بو هیچ كسي گناهات وا بو باز كره بو باز بلا آخره ما مذهبمان حملي يا مذهبمان شافعيه اين ما بهمان يج به حدیس كيم اهو سوسي شيطانه فنا بخوي جوره بالكو حدیثي في عمري خاصا مواجب است همون كسي ايشي في ابكا الصحيح هو ده بإيشي في بكرة برأي برز من، بويه كوا ت، إما كدلين إيشي في دكين، بلا ملجالا ورضا، روني دكين وإعلاني دكين أو فري احترامه رزما هيبو على المكان وبزانايان، كاتك قول عالمك مخالف حديثك، كعذر من هيبو على المكان، دلنا لو أنا أو علموا الحديث الصحيح نبيني به، دلنا لو أنا فينا جيش به، دلنا لو أنا نزاني بك حديثه الصحيحه، دلنا لو بلغت ريلابه بمثلا عزري بوديني نوا ودجلين أجريكي شيء لسر اجتهاد كي أوبر ريز أدب من بوهي بلام حديثي في عمري خواه عزرينا هينين واز لنا هينين بوقصي اوش اواج وصيتي عالمكان رحمتي خواه لبي خواه فرموا اواج وصيتي خواه في عمري خواه بو ايمة واطيعوا الله وأطيع الرسول فإن تنازات في شيء فردوه إلى الله والرسول كواتبو قرآن سنت براكانم. بو سنت بلا كانم ب او كسانك اتهامي اهل سندكا دلن اوانا بناوي دليل علما او بيرزي برمبري ولماذا كان دلن او بهتانا اجر جنجيك بكا جنجيك متعلم بكا اوى خيطاوانا كلاس خويتي، هجمى مسايكي اهل سندكا جان فرنكا بيدبو بيرز من برمبريزا نكان بل كو نصيحت اوقر الرز أو و احترم برمبريزا نان هابت بلام قولي هىچ كسى اجناخرى تپيش قولى اخوى في قمرى اخو علي صلاة السلام خاى خيرك ولد الدين كى حالى والحمد لله وصل الله وسلّم على رسول الله بارك الله في